في شرح الباب الثاني من ابواب كتاب التوحيد وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من من الذنوب وذكر الايه التي في سوره الانعام الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ثم ذكر حديث عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه وشاهد منه قول صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله إلى قوله أدخله الله الجنة على مكان من العمل هذا ما يترتب على توحيد يعني من فضائل توحيد ثم ذكر ثاني حديث عتبان رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث فإن الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله هذا الحديث فيه فضيله من فضائل التوحيد وهو من اتى بالتوحيد لا من اتى بالتوحيد عليه من ثمراته وفضائله فإن الله تعالى يحرم وجهه على النار اما ابتداءا واما خلودا كما ذكرنا سابقا الايمان ايمانا إيمان يمنع من دخول النار وإيمان يمنع من الخلود في النار فرق بين النوعين وذكر الشارح رحمه الله تعالى في شرحه وحاشيته أصولا تحت هذا الحديث وهي من الأمور المهمات التي ينبغي عناية بها لأن فهم التوحيد إنما يكون بعرضه على الكتاب والسنة كل فهم يؤتاه الإنسان حينئذ لا بد من عرضه على الكتاب والسنة والتوحيد مما نزع فيه أهل البدع الجهمية والمعتزله والأشاعرة الصوفية عباد القبور والبرجاء ونحوهم كل أولئك لهم مفاهيم خاصة تتعلق به التوحيد. كما لهم مفاهيم خاصة تتعلق بباب الأسماء والصفات والتوحيد فهمه يترتب عليه فهم نقيضه الذي هو الشرك والكفر والنفاق فإذا فهم العبد حقيقة التوحيد وحقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام حينئذ فهم الضادها من الشرك والكفر والنفاق ومن وقع عنده خلل في فهم الإيمان وفي فهم التوحيد لازم من ذلك أن يقع عنده خلل في فهم الشرك والكفر ونحو ذلك ولذلك من نظر إلى من وقع عنده خلط في مسائل الكفر ستجد, ستجد عنده خلط في باب الإيمان هكذا إذن الفصل هذا او الشرح الذي ذكره المصنفون رحمه الله تعالى ذكر جملة من الأصول المهمة التي تعين طالب العلم وتعين المسلم على فهم هذه الحقيقة العظيمة وهي مجمع عليها لا خلاف بين الأنبياء والرسل ومن تبع الأنبياء والرسل في هذه المفاهيم لكن لما دخل على الأمة ما دخل حينئذ وقع نزاع وتلبس بعضهم ببعض هذه البدع حينئذ نسبها إلى الشرع ولذلك قول هنا فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله جاء هذا الحديث مقيدا بقوله يبتغي بذلك أي بهذا القول وجه الله يعني أتبي بالقول مع الإخلاص قال هذا هو حقيقة معناها فإن من قالها يبتغي بها وجه الله لابد أن يعمل بما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك إذن لابد أن يعمل إذن العمل داخل في مفهوم التوحيد هذا عصر عظيم هنا لتفهم معنى التوحيد عند الأنبياء والمرسلين العمل عمل الجوارح داخل في مفهوم التوحيد فمن لم يأتي به فليس موحدا من لم يأتي به العمل كله حينئذ ليس ليس موحدا قال لا بد ان يعمل بما دلت عليه من الاخلاص ونفي الشرك إذا معناها مركب من شيئين من إثبات ونفي لا من الاخلاص وقد دلت عليه لا اله الا الله بالمطابقة كذلك نفي الشرك فإن المقتضي لا يعمل عمله إلا بالسجماع شروطه وانتفاء موانعه هذا عصر عظيم في هذا الباب وهو أن المقتضي ويعني به المصنف هنا قول لا إله إلا الله لا يعمل عمله وما يترتب عليه وأعظم ذلك أن يحكم, أن يحكم عليه بالإسلام ليس كل من قال لا إله إلا الله يكون مسلما كما مر معنا وهذا محل وفاق حينئذ متى يحكم له به بالإسلام الذي يكون اسلاما مستمرا إن مات عليه إلا باستجماع شروطه وهو أن يأتي بلا إله إلا الله ويعتقد معناها الذي دلت عليه نصوص الشريعة والا يتلبس بناقض هذا هو المسلم المسلم من هو المسلم من قال لا إله إلا الله علم معناها وعمل بمقتضاها ولم يرتكب ناقضا من وقد الاسلام هذا المسلم إن تخلل أو إن اختل عنده شيء من ذلك أنئذ ليس بمسلم فلو لم يقل لا إله إلا الله ولو اعتقد معناها ليس بمسلم بالإجماع لذلك أبو طالب اعتقد صحة المعنى وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه ابى أن يقول لا إله إلا الله هل يعتبر مسلما جواب لا هذا محل وفاق عند المسلمين امر رافضا لما جال لهم ولا حديث هنا فيه في هذا المقام ثم اذا قال لا اله الا الله ولم يعلم معناه بل كان جاهلا بمعناها هل تنفعه الجواب لا ولا يكون مسلما اذا قال لا اله الا الله وعالم معناه ولم يعمل بمقتضاها لا لا يكون مسلما لو قال لا اله الا الله وعلم معناها وعامل بمقتضاها لكنه اتى بناقض من نواقذ الإسلام نفعته لا إله إلا الله ما نفعته إذن لابد أن يرتمع أو تجتمع فيه هذه الأركان ثم يحكم عليه بالإسلام وأما كل من قال لا إله إلا الله يحكم عليه بالإسلام ولو فعل ما فعل هذا ليس عند أهل الإسلام البته وإنما هو من دخائل العقائد المنحرفة تعقيدة الجهميه والمعتزله ومن نحوهم إذن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانه هذه من الأصول التي ينبغي أن تحفظها في هذا المقام فقد يتخلف عنه مقتضاه فلا يترتب عليه الوصف بالإسلام ولو قال لا إله إلا الله لفوات شرط من شروطها أو لوجود مانع لوجود مانع حينئذ قد يقول لا إله إلا الله ولا يحرم جهوه على على النال بل يكون مخلدا في النار لماذا لان هذا الحديث الذي معنا جاء مقيدا يبتغي بذلك وجه الله حينئذ كل حديث جاء مقيدا معناه أن هذا القيد يعتبر وصفا واذا اعتبر وصفا انتبه هنا اذا اعتبر وصفا حينئذ صار له صار له منطوق ومفهوم باعتبار المنطوق اثبات وباعتبار المفهوم نفي من جاءني اكرمته هذا شرط والوصف كالشرط لا فرق بينهما عند اهل الاصول بل ذهب كثير من أهل الأصول لان مفهومه معتبر بالاجماع لا خلاف فيه وان كان الشرط كذلك نازع فيه بعض الاحناف لكن خلافهم ضعيف ولذلك قال الشوكان في ارشاد الفحول لا ينكره الا اعجمي الذي هو القول به من مفهوم الشرط حينئذ هذان نوعان مفهوم الشرط ومفهوم الصفة معتبران من حيث المنطوق من حيث المفهوم من حيث المنطوق بالإثبات من جاءني أكرمته اكرام يثبت عند المجيء هذا إثبات النفي عدم الإكرام عند عدم المجيء إذن فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا يبتغي بذلك وجه الله فإن إذن إذا قالها مبتغيا وجه الله حرمه إن قالها دون ابتغاء وجه الله عز وجل لم يحرمه إذن جاء النفي باعتبار ماذا؟ باعتبار المفهوم هل المفهوم معتبر نقول نعم ولذلك أخذ أهل العلم من هذه الأحاديث ماذا؟ أن هذه قيود شروط لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الصفات الكاشفة التي لا أثر لها في الحكم الشرعي بل يدور الحكم الشرعي معها عند الاثبات وعند وعند الانتفاء تبع لهذا لأن لا إله إلا الله جاءت في عدة أحاديث كما مر معنا في ذكر شروط لا إله إلا الله جاءت مقيدة حينئذ إذا جاء حديث رتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على مجرد قول لا إله إلا الله ولم يرد فيه قيد من القيود حينئذ نقول هذا الحديث ما نوعه هذا مطلق هذا مطلق مطلق عن ماذا عن قيد لم يقيد لا بشرط ولا بصفة ولا بغيرهما وجاءت حديث مقيدة كالحديث الذي معنا ما القاعدة عند أهل العلم حمل المطلق على المقيدة لا نفك المطلق فنجعل له حكما خاصا ينافي الحكم الذي دل عليه النص المقيم لأننا حينئذ نعارض بين الشرع فنقول كل من قال لا إله إلا الله ولو لم يأتي بشروط لا إله إلا الله دخل الجنة صحيح جوابها، لو جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا دخل الجنة وقد جاء كذلك حينئذ لو قال, قال مدلول هذا النص النبوي أن كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مطلقا دون أن يقيده بأي قيد حينئذ هل هذا الحكم حكم شرعي أو لا ليس حكم شرعية مع كونه قد قال بمدلول هذا النص لكن الخلل عنده ماذا أنه لم يجمع بين النصوص وعرفنا أن قاعدة السلف في فهم النصوص في فهم الشريعة الجمع الوقف مع نص هذا سيؤدي بك إلى القول ببدعة إن لم يكن كفرا لماذا لأن هذا بعض الشرع وليس كل الشرع وهل العلمي راسخون في العلم إنما يجمعون بين نصوص الشريعه فيفسر بعضها بعضا فما جاء مجملا في موضع جاء موضحا في موضع آخر مبينا وما جاء مطلقا في موضع حينئذ وجاء مقيدا لا يلزم ان يكون مقيدا كل مطلق لا بد ان يكون له مقيد لا قد يأتي مطلق ولا يقيد حينئذ الحكم الشرعي يجب أن يبقى المطلق على إطلاقه وإذا جاء مطلقا في موضع وجاء مقيدا في موضع آخر كالأحكام المترتب على قول لا إله إلا الله حينئذ القاعدة السلفية هنا أن المطلق يحمل على المقيد نقول قاعدة السلفية لأن المرجع هنا لهم خلاف نقول قاعدة السلفية حمل المطلق على المقيد كيف نصنع كيف نقول حمل المطلق على بعض الطلاب يحكي هكذا دون أن يفهم الكلام نحمل المطلق على المقيد كيف نصنع أريد العمل كيف نصنع ها؟ أريد عبارة علمية <تصفيق> أحسن نقيد المطلق، ها بقيدي المقيد هكذا العبارة عند الوصوليين نأتي إلى المطلق فنقيده بقيد المقيد لأن هذا الحديث الذي معنا مثلا هنا فإن الله حرم على النادي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عندنا قيد هنا يبتغي وعندنا مقيد وهو لا إله إلا الله وعندنا الحديث مطلق من قال لا إله إلا دخل الجنة فنأتي إلى هذا الحديث العمل الآن على أي حديث على المطلق المقيد واضح مبين لا يحتاج إلى نظر فنأتي إلى المطلق فنقول هذا ليس على إطلاقه فنأخذ قيد المقيد حديث المقيد فنجعله قيدا لهذا المطلق هكذا العمل هكذا الاستدلال نأتي إلى المطلق فنقيده بقيد المقيد فنحمل المطلق على المقيد فلا نقول بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة كذا ابتداء وانتهاء دون قيد ودون شرط هذا ليس قول للسنة السنة والجماعة انما هو قول البدع من المرجعة ومن نحا نحوهم إذا قال فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع بمعنى أنه هنا قد يقول لا إله إلا الله ولا يحرم على على النار قد يقول لا اله الا الله ولا يحرم على على النار لماذا لفوات الشرط وهو يبتغي بذلك وجه الله ثم ذكر من القيود المذكوره في النصوص الأخرى ومما قيدت به في الحديث قول صلى الله عليه وسلم غير شاك أو الصحيح من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه لا يشرك به شيئا تبين هذا الحديث لا يشرك به شيئا هذا قيد ام لا قيد اذن اذا نظرت الى الحديث الذي معنا فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله اذا قال لا اله الا الله ولم يبتغي وجه الله ها حرمته لا كذلك لو قال لا اله الا الله واشرك بالله حكم واحد حكم واحد نعم لم تحرمه على على النار لا بد من أجل أن تثمر هذه الكلمه وثمرتها بالحكم عليه في الدنيا بالإسلام والنجاه من الخلود في النار في الآخرة لا بد من ماذا لا بد من ترك الشرك بحذافيره لان النبي صلى الله عليه وسلم قيد هنا قال من لقي الله لا يشرك هذه الجملة شعرابها حال من فاعل لقي لقي هو من لقي لقي الضمير يعود الى الى من من لقي الله لا يشرك به شيئا غير مشرك غير مشرك حينئذ الحال قلنا القاعده فيها وصف لعاملها او لصاحبها قيد لعامله وصف لصاحبها قيد لعامله لها احتراز لها احتراز بمعنى اننا نثبت بالمنطوق ما دل عليه اللفظ وننفي باعتبار المفهوم ما دل عليه ننفيه من لقي الله يشرك به شيئا لم يدخل الجنه لان دخل الجنه نقيضه لم يدخل الجنه حينئذ نقول لم يشرك هذه هذا قيد نعتبره قيد عظيم وهو يساعدك في فهم مساله العذر به بالجهل. قالوا في رواية ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار المسلم لا يلقى الله بهما عبد غير الشاك فيهما إلا دخل الجنة ثم ذكر سائل الاحاديث ثم قال وفيهما مرفوعا ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنه هذا حديث مطلق مقيد هذا الحديث الأخير ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات ما قيده ثم مات على ذلك يعني على ذلك القول حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا دخل الجنة حينئذ نأتي إلى هذا المطلق فنقيده بسائل المقيداء أو سائل القيود التي ذكرت في الأحاديث السابق صدقا من قلبه لا يشرك به شيئا غير شاك مستيقنا بها قلبه بد من هذه الأمور كلها من أجل صحة هذا القول قال فيحمل المطلق على المقيد قال الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله تعالى وغيره إنها في من قالها بصدق وإخلاص ويقين ومات على ذلك كما جاءت مقيدة في النصوص هكذا هو أسقط بعض الكلمات عبارة الشيخ الإسلام أوضح مما ذكره المصنف هنا قال قالها بصدق وإخلاص ويقين وما على ذلك إذن اتى بشرط الإخلاص وبشرط اليقين وما على ذلك كما جاءت مقيده في النصوص فإن حقيقة التوحيد اندذاب القلب إلى الله جملة بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا فإذا مات على تلك الحال نال ذلك يعني حرمه ابتداء هذا الذي عناه رحمه الله تعالى فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا وما يزن خردلا وما يزن ذرا إذا هذا إجماع والأحاديث بذلك متواتره أن كل من دخل النار من الموحدين فلا بد من أن يخرج منها لماذا؟ لانه اتى بها وبقيودها لكن لم يحقق قيودها على وجه الكمال فحصل عنده خلل ولذلك قال في النص في قلبه من خير ما يزن شعيرة، ما يزن خردلا ما يزن ذرا وتواترت بان كثيرا ممن من يقولها يدخل النار ثم يخرج منها إذن لم تحرمه ابتداءا انما حرمته على جهه الخلود وتواترت بأنه حرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال قال الشارح وغيره بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط قلنا الشرط المراد به هنا بمعنى الركن تبع لهذه بمعنى الركن لأن هذه المذكورات ليست خارجة عن مدلول لا إله إلا الله بل هي داخلة في مفهوم التوحيد فالإخلاص هو خارج أم داخل الإخلاص باعتبار مفهوم التوحيد لا إله إلا الله كلمة التوحيد مرادفة للمعنى المدلول عليه بهذه الكلمة حينئذ الاخلاص. هل هو داخل في مفهوم التوحيد أم خارج عنه هكذا السؤال من أجل أن تفهم هذه العبارات هل هو شرط أم ركن حينئذ لا شك باتفاق أن الإخلاص داخل وكذلك اليقين حينئذ نقول هذه ليس شروطا بالاعتبار الذي يذكره أهل الاصول أو الفقهاء وإنما عبروا بالشرط عن الركن لبيان مجازا, مجازاً لا حقيقة لأن التعبير الصحيح والأدق هنا يعبر عنها بأنها أركان والركن جزء الذات والشرط خرج حينئذ ما العلاقة بين الشرط والركن نقول اشتركا في أن المهية تتوقف وجودها أو يتوقف وجودها على وجود الشروط لن تصح المهية ولن تت ولن توجد إلا باعتبار ماذا باعتبار تحقق الشروط فمن صلى دون طهارة وسترعورة واستقبال قبلة مع القدرة على ذلك حينئذ تصح صلاة جواب لا لا تصح لماذا لكوني قادرا على تحقق الشروط حينئذ لم يأتي بها ف. لم تألم يحكم على المهية ببي الوجود كذلك شأن التوحيد مع الفرق بين النوعين قال لابد بد في شهاده ان لا اله الا الله من سبعه شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها أحدها العلم المنافل للجهل لا بد من العلم إذا لم يكن علم فلا توحيد مراد بالعلم هنا بمعناها ما هو معناها؟ لا معبود بحق إلا الله ألا يعبد إلا الله هذا معناها ألا يصرف العبادة لغير الله عز وجل فإن صرف العبادة لغير الله عز وجل فليس عالما بمعناها ليس عالما بمعناها فلا يتصور حينئذ أن يجتمع عندنا في هذا القيد وهذا الركن مسلم يجهل معنى لا اله الا الله صحيح اذن بطلت المساله يعذر بالجهل او لا عرفنا الجواب من هذا القيد مسلم يشهد ان لا اله الا الله وركن صحه الشهاده العلم بمعناها حينئذ كيف يقول جاهل هذا لا يتاتى مع هذه المساله لذلك الذي يثبت العذر بالجهل وإذا جاء الى هذا الموضع قال لا اله الا لها شروط سبعه ومن العلم ومعناها كذا ثم يقول لا يعذر بالجهل هذا لا يجتمعان يجتمعان او لا تصور تدبر من اجل ان تفهم هذه المساله لا تكون انسان يسير خلف كل احد كل ناعق حينئذ انت في هذا المقام تزعم بان العلم شرط في صحة لا اله الا الله ثم تاتي تقول مسلم جاهل وقع في الشرك الاكبر اذا ما عرف معناها ما عرف معناها وإذا لم يعرف معناها فات الشرط وعرفنا فيما سبق فإن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه قاعدة أو لا قاعدة إذن نطبق هذه القاعدة هل يمكن أن يتحقق المسلم بالتوحيد وهو جاهل للتوحيد الجواب لا لا يمكن أن يتحقق فيه وصف وهو التوحيد وهو جاهل بالتوحيد لأن العلم بلا إله هو الأصل إذا لم يعلم معنى لا اله الا الله كيف يتحقق بالاخلاص واليقين والكفر بالطاغوت ونحو ذلك هذه الشروط كلها ذهبت واذا ذهبت الشروط حينئذ ماذا بقي بقي مجرد القول بقي مجرد القول هذا مذهب المرجع أو نوعا من انواع الإرجاء هو ان الاسلام هو الكلمه فقط إذن أحدها العلم المنافي للجهل الثاني اليقين المنافي للشك الثالث القبول المنافي للرد الرابع لقياد المنافي للترك الخامس الاخلاص المنافي للشرك السادس الصدق المنافي للكذب السابع المحبة المنافية لضدها ونظمها بعضهم فقال علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وقياد وقبول لها هذه سبعة شروط بعضهم زاد ثامنا وهو الكفر لكنه داخل في قوله العلم المنافي للجهل يعني لا يمكن أن يعلم إلا إذا كفر بالطاغوت والكفر بالطاغوت هذا من المسائل التي ينبغي أن يعتني بها كل مسلم ما هو الطاغوت وما هي أفراده وما هي صفة الكفر بالطاغوت لماذا؟ لأنه لن يتحقق لك التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد السمسك إذا إذا آمن بالله زعما ولم يكفر بالطاغوت لم يسمسك فليس بموحد, ليس بموحد فانتبه لهذه المسألة الإسلام ليس هو على على ما هو يكون من بلد الإنسان نشأ مسلما حينئذ قد يقع في نواقض وهو لا لا يشعر فتنبه ثم قال رحمه الله تعالى قال وركناها النفي والإثبات ركن الشيء جانبه الأقوى ويجمع على, على أركان أركان الشيء أجزاء ماهيته التي يتالف منها والشروط والأركان يتفقان ويختلفان يعني الفرق بين الشرط والركن يتفقان في حكم وهو توقف المهية على وجود الركن والشرط يعني لن توجد المهي لن نحكم له بالاسلام الا اذا نطق بلا اله الا الله هذا ركن ام لا هذا ركن ولو نظرت الى الصلاه فهو اوضح نقول لن تصح له صلاته الا بطهاره والطهاره هذه تعتبر شرطا صحيح لن تصح له صلاته الا بالركوع والركوع يعتبر ماذا يعتبر ركنا انتفى وجود الصلاة الشرعية لفوات الركن وفوات الشرط هنا اتفقان حكم واحد لكن يختلفان من جهتين الجهة الأولى أن الشرط خارج عن المهية سابق والركن داخل في المهية وفرق بين المهية المقصود بها ماذا أجزاء الصلاة وهذه تبدأ من التكبير إلى التسليم كل ما كان بين النوعين فهو داخل فيه في المهية لكن منها ركن ومنها واجب على التفصيل المذكور عند الفقهاء الشروط تكون سابقه تكون سابقه ولذلك يستقبل القبلة قبل ان يكبر هذا شرط يتوضا او يغتسل ويتوضا هذا شرط سابق كذلك ها ستر العوره سابق النيه اختلف فيها لان هل هي مع التكبير او قبل سابقه حين إن كانت مع التكبير فهي ركن وإن كانت سابقة فهي فهي الشرط الشرط سابق والركن يكون داخل في جزء المهيء الفرق الثاني أن الشرط يستمر لا يأتي ويخلف غيره بمعنى أن الطهارة مستصحبة من أول الصلاة إلى آخرها لا يكون في بعضها واستقبال القبلة كذلك صحيح لابد أن يكون مستمرا من أول الصلاة إلى آخرها وكذلك ستر العوره أما الركن فلا فانه يقول الله أكبر ثم ينتقل إلى آخر فيقرأ الفاتحة فينتهي وينتقل إلى آخر يركع ثم يقوم إذن الركن ينتهي ويقلفه غيره بخلاف الشرط لابد أن يكون مستمرا إذن قال وركناها النفي والإثبات النفي والإثبات وهما متقابلان لا اله إلا الله نفي الإلهية عما سوى الله وعرفنا أن المراد هنا نفي الإلهية ليس المراد نفي وجود الآلهة وإنما المراد به نفي السحقاق هذه الآلهة للعبادة ولذلك نقدر الذي يؤكد لك ذلك لأن هذا قد ينازع بعض اصحاب الفهوم السطحية نقول الخبر ما هو حق إذن لا إله حق لا معبودة حق إذن حق يدل على أن ثم معبود بماذا على أن ثمة معبدا بباطن إذن المراد بلا إله إلا الله نص على ذلك إن شاء الله رحمه الله تعالى أن المدلولة أو المراد بلا إله إلا الله هو نفي إحقاق الآلة لا وجودها لأنها موجودة ولذلك سمها الله عز وجل بماذا سمها بالآله ولكن حكم ببطلانها لأنها ليست مستحقة ل لي أن تعبد من دون الله عز وجل إذن دلالة لا إله إلا الله على نفي الآلهة باعتبار كونها مستحقه لي للعبادة وليس المراد بلا إله إلا الله إبطال وجود الآلهة في الخارج بل هي موجودة وعرفنا كذلك أشرنا إلى أن إله هذا كلي يعني له معنى مشترك موجود في الذهن اله فعال بمعنى مفعول حينئذ هو كلي له وجود في الخارج فرض واحد أم متعدد اله بمعنى معبود فعال بمعنى مفعول من آلها يأله فحينئذ نقول هل له أفراد أم فرض واحد في الخارج؟ له أفراد لا تنتهي له أفراد لا لماذا؟ لأن المقصود به المقصود به المعبود وقد عبدت الشمس وعبد القمر وعبدت الشجر الشجر وكذلك الحاجة إلى ما لا نهاية حينئذ المعبودات لا تنتهي ولذلك تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والاشخاص وتتبدل وتتغير وتتنوع وتتطور إلى اخره فحينئذ نقول هذه المعبودات ها لا حصر لها لكن من الاله الحق الذي عبد من هذه المعبودات هو الله عز وجل إذن إذا قيدنا إله بكونه الحق ليس ثم في الخارج إلا فرد واحد وإذا لم نقيده ونقول إله حينئذ له أفراد حصر لها ولذلك هذا الذي فهمه المشركون لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة ها إلها واحدة قصرت هذه الالهه المعبودات من دون الله عز وجل في إله واحد هذا الذي ابطلوه وأما كونه يعبد الله عز وجل إله ولات إله هذا لا ينازعون فيه صحيح؟ إذا فهمت التوحيد عرفت أن المشركين الأول لا ينازعون يعبد الله تعالى ليست عندهم مشكلة يعبد اللات معها لا ليست عندهم المشكله المشكلة في ماذا؟ في كونه يترك هذه الآلهة ولا يتقرب إلا إله إلا إلى إله واحد وهو الله عز وجل وهذا هو الذي يوجد عند عباد القبور الآن يعبد الله عز وجل يصوم ويحج ويقرأ القرآن ثم بعد ذلك يذبح لي لقبرة هو, هو هو؟ هو هو نفسه لا فرق بينهما البت عند من يعقل ومن يفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم اذا اله هذا لكر يسمى كليا له افراد في الخارج هذه الافراد في الخارج لا حصر لها ولا عدد منها ما هو معبود بحق ومنها ما هو معبود بباطل حينئذ ينقسم اله الى نوعين اله حق وإله باء الاله الحق واحد لا يتعدد الإله الباطل لا حصر له إذا ويدل على هذا ماذا تسليط لا النافية للجنس على لفظ إله لا النافية للجنس هنا دخلت على إله ولا تدخل إلا على على نكرة فلو كان المقصود بإله الذي هو نكرة الإله الحق فقط لصار معرفة فلما جاز دخوله لا النافية للجنس عليها وبهذا حينئذ يتبين خطأ الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في جعله اله مقصورا على الإله الحق هو يقول لا هذه لا تسمى آلهة لأن الإله لا يكون إلا حقا وهذا مخالف للنص وهذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى لا يوافق عليه ذكره في مقدمة المقدمة المنطقية قال نفي الإلهية عما سوى الله واثباتها لله وحده إذن عرفنا المراد هنا بالإلهية المراد بها الاستحقاق أما كونها تسمى آلهة الشرع سماها آلهة ويدل على ذلك كلمة التوحيد بذاتها بنفسها بلفظها لا إله إلا الله وكذلك يدل عليه ماذا تقدير الخبر بكلمة حق إذن يقابله باطل إذن حصر الألوهية في الإله الحق إنما تكون لله عز وجل قال وأكثر من يقولها اليوم لا يعرف معناها ولا يعرف الإخلاص واليقين لا يعرف معناها الذي هو لا معبود بحق إلا الله وهذا معنى مجمع عليه بين بين السلف ولا يعرف الإخلاص واليقين فانتفى عنده الاخلاص واليقين أو يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه على القول الحق الصواب أن التوحيد يدخله التقليد تقليد يكون في التوحيد كما يكون في سائل أحكام الشريعه هذا الصواب في المسألة بل هو قول عامة السلف أن التوحيد يجوز للمسلم أن يقلد في التوحيد دل على ذلك عمل السلف ولم يكونوا يشترطون في من أراد أن يدخل الإسلام أن يقول لا إله إلا الله ويعرف المعاني بماذا بادلتها لكن الشرط أن يتحقق عنده الجزم ويدل على ذلك عموم قوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فقسم هنا ماذا قسم الناس إلى قسمين لا ثالث لهم البتة إما عالم ها وإما جاهل عالم جاهل وأمر ها الجهال الذين لا يعلمون بسؤال أهل علمه فاسالوا وأطلقه اسألوا عن ماذا عن الفروع فقط دون الأصول أو عن الأصول دون الفروع أو عن الشرع مطلقا عن الشرع مطلقا فكل من لم يعلم حليذ أمره الله عز وجل أن يسأل أهل العلم وهذه الآية واضحة بين في تقسيم الناس لا, لا قسمين وليس عندنا ما يسمى الآن بالمفكر الإسلامي فكر إسلامي هذا جاهل يجب أن يسأل ماذا أهل العلم صاروا يتكلمون في الشرع بما بأذهانه ولذلك أكثرهم مرق عن الإسلام إذن قاله أو يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه قال وغالبهم من يفتن عند الموت وبالحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وهذا جاء في أوله أنه في المنافق هو الذي قل ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا ف فقلت وسدل به بعض الناس على أن التقليد في التوحيد ممنوع وأنه لا يجوز وهذا ينبني عليه مسألة عظيمة وهي أن الناس إذا قلدوا في الدنيا ما حكم العوام الناس إذا قلنا لا يقبل التوحيد إذا جئنا لتطبيق القواعد معناهم ليس مسلمين إذا ونفي أو تطبيق الحكم الشرعي لا أشكاله في ليس بالقل ولا بالكثرة لكن لابد من الرجوع إلى صحة الأصول هذا المراد حينئذ ينبني على هذا أن إيمان المقلد لا يصح وتوحيد المقلد لا لا يصح لأنه أخذه عن تقليد هذا الاصل فيه فإذا جعلنا التوحيد مقيدا بأخذه بدليله حينئذ إذا أخذه لا بدليل لم يكن موحدا كما قال لا إله إلا الله ولم يعلم معناه وصار شرطا فنضيفه إلى ماذا إلى الشروط السابقة نقول بد من أخذه بالاجتهاد وهذا قول ضعيف بيناه به بي تفصيل فيه شرح الاصول الثلاثة عند قوله معرفة دين الإسلامي بالادله بالأدلة نعم قال وغالبهم من يفتن عند الموت وفي الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلت قال حينئذ إذا تقرر ما سبق من بيان الحديث المطلقة والمقيدة وبيان شروط لا إله إلا الله وبيان الركنين إثبات والنفي حينئذ الذي يترتب على ذلك كله فلا منافاة بين الأحاديث سواء كان في هذا المقام أو في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي والوحي لا, لا يتعارض ولا يتناقض وإنما يتعارض في ذهن المجتهد ولو رجع إلى أصول أهل العلم حينئذ زال عنده التعارض وحينئذ فلا, فلا منافاة بين الأحاديث فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا هنا قيدوا بقولهم مصرا يعني الإصرار المسلم والموحد وكامل الإيمان الذي هو يعتبر من المقتصدين ومن السابقين ليس من شرط وصفه بهذين الوصفين الا يقع في ذنب يعني يجتمع السابق ويجتمع المقتصد مع الوقوع في الذنب لا منافاه بينهما ولذلك مر معنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه ومكاناتهم في الإسلام قال ليس معصومين عن الوقوع في كبيرة من الكبائر، وهذا في شأن الصحابة فكيف بمن دون الصحابة لكن الذي ينافي صفة المقتصدين والسابقين هو ماذا؟ الإصرار على الذنب الإصرار على الذنب يدل على ماذا؟ على حب للشهوة، حب للذنب، تعلق به، إرادة، بحث وسؤال، هذا نقص في الاخلاص نقص في اليقين، ضعف في الإيمان، وأما وقوع الذنب لغفلة، هذا قد يجتمع مع كمال الإخلاص وكمال اليقين، ولذلك ابن تيمية هناك غيره يقيدون كمال الإخلاص بالإصرار. بمعنى أنه قد يقع في ذنب فيتركه ويرجع إلى ما هو عليه ويتوب الى الله عز وجل هذا لا ينافي كمال الإيمان تبي لهذه مسألة الوقوع مجرد الوقوع في الذنب مرة ثم يتوب دون تعلق بالذنب وإصرار عليه وإيقاعه ووقوعه مرة بعد أخرى هذا لا ينافي كمال الإيمان وإنما الذي ينافي كمال الإيمان والوصفين السابقين الاقتصاد والسبق إنما هو الإصرار على الذنب الفرق بينهما أن الذنب الذي يقع مرة لا يدل على حب له وتعلق بالشهوة وإرادة وفرق بين النوعين الذي يقع في سرقة مرة واحدة لضرورة أو نحوها ليس كالذي تكون عنده حرفة صحيح فرق بين النوعين فالثاني عنده تعلق إذا القلب بمحبته وتعلقه قد ضعف عنده الإخلاص واليقين ولذلك قال لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب اصلا فإن كمال إخلاصه تبي كمال إخلاصه ليس الإخلاص من حيث الأصل فإن كمال إخلاصه ويقين ويقينه يعني وكمال يقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء حينئذ لن يتعلق بأي شيء البت لا بمال ولا بنساء ولا بسائل الأمور الدنيوية ولذلك قال يوجب يعني من جهة الشرع لأن الشرع دل على أن الباطن إذا عمر بالإيمان الحق أثمر في الظاهر كذلك تم لازم بين الباطن والظاهر قال يوجب يعني من جهة الشرع بدلالة الالتزام، قال يوجب أن يكون الله أن يكون الله أحب إليه من كل شيء وإذا كان كذلك فلن يتلبس بالمعصية ويصر عليها فإذا لا يبقى في قلبه هذا التعليل لا يبقى في قلبه إرادة لما حرمه الله لكن قد يقع في شيء من ذلك ولا كراهه لما أمر الله به لكن قد يقع في ترك شيء مما أمر الله تعالى به ولا تنافي بين بين الأمر يعني لا تلازم بين الأمرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد مر معنا سمى الذي تعلق قلبه بالدنيا عبدا تعس عبد الدينار لما سماه عبدا لانه صار الدينار كسيدي وصار هو ماذا كالعبد يعني يمتثل اوامره ويلتزم نواهيه إذا وصل بالعبد بالمال هكذا يسير به يمنه ويسره صار عبدا مذموم أو لا صار مذموما أما مجرد حب المال هذا أمر فطري أمر فطري كلا بل تحبون المال حبا جم الكل يحب المال لكن كونه يترك الشرع أو يفعل ما نهى الله تعالى عنه من أجل المال هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر مذموما اذا تعيس عبد الدينار سماه عبدا لكونه صار الدينار كالسيد وصار هو كالعبد قال وهذا هو الذي يحرم على النار وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك وإن قالها هذا النوع الأول قال بكمال إخلاص وكمال يقين غير مصر على ذنب هذا يحرم ابتداء لا يدخل النار وإن قالها هذا النوع الثاني على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر وهذا على القول انه داخل تحت المشيعة على قولي بأنه داخل تحت المشيعة المشيع قال على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك يعني لم يرتكب ناقض من نواقض الإسلام فهذه الحسنة وهي قول لا إله إلا الله التي عصمته من الوقوع في الشرك الأكبر لكن بقي عنده ماذا تلبس به الشرك الأصغر قال فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات أي على السيئات يعني تقابل بين الحسنات وبين السيئات هذه الحسنة لعظمتها حينئذ ماذا فاقت؟ وتقدمت على على السيئات كما في حديث صح البطاقة قال كما في حديث البطاقة هذا عنده ماذا تسعة وتسعين عنده تسعة وتسعون سجل كلها بذنوب ومعاصي وجاءت هذه الكلمة وعنده شيء من اليقين يعني حقق شيئا من المعاني التي دلت عليها لا إله إلا الله وإن شئت قل أتى بالشيء كثير من شروط لا إله إلا الله حينئذ مع وقوعه في المعاصي صارت هذه الحسنة بالنظر إلى المعنى الذي دلت عليه وقد وجد في قلبه حينئذ طاشت تلك السجلات قال فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه قال وهذا بخلاف من رجحت هذا النوع الثالث وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته يعني تقدمت سيئاته لكثرتها بحسناته ولو كان معها لا اله الا الله لماذا لضعف إخلاصه ويقينه الاخلاص يزيد وينقص كذلك لانه جزء من الايمان وكذلك اليقين ينقص يزيد وينقص لانه من من الايمان قد ينقص الاخلاص بحيث لا يبقى منه إلا ما يحكم عليه بالإسلام فقط ضعيف جدا كالنور الذي يضيء يسيرا وقد يزيد الى ما لا نهايه قالوا هذا بخلاف من رجح السيئات بحسناته ومات مصرا على ذلك فانه يستوجب النار مصرا على ذلك فانه يستوجب النار وان قال لا اله الا الله لكن في الاصرار وتقييده هنا في كونه يستوجب النار ليس على إطلاقه بمعنى أن هذا القيد ليس كالقيد السابق لماذا لأن من وقع في كبيرة واحدة ومات ولم يتو فهو معرض كذلك هذه القاعدة عند السنه الجماعة وليس للإصرار هنا مدخل في ماذا كونه يدخل تحت المشيئة أو لا من مات على كبيرة من الموحدين ولم يتو مات على ذلك حينئذ ولو فعل كبيرة واحدة ماله ما ماذا ان شاء عفى عنه وإن شاء آخذه كذلك هل الإصرار له دخل هنا أو لا بحيث إنه إن أصر حينئذ يكون داخلا تحت المشيئة وإلا لم يصر يكون داخل الجنة على هكذا جواب لا إذا الإصرار هنا في هذا الموضع لا مفهوم له لأن من وقع في معصية كبيرة من الكبائر ومات أصر أو لم يصر حينئذ نقول مآله إلى أنه إما أن يعفو الله تعالى عنه وإما أن يؤاخذه قال وهذا بخلاف من رجح السيئات بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار يعني يقتضي فعله النار وليس المراد هنا ماذا الوجوب الشرعي الذي يكون مترتبا عليه دخول النار بالفعل يعني لابد ان يدخل له وانما هو معرض انما هو معرض وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعد بسيئات رجحت على حسنات توحيده كذا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال وهذا بخلاف من رجح سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار انتهى ثم قال وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب, لكنه أتى بذنوب أضعف ذلك التوحيد والإخلاص فقويت نار الذنوب حتى أحرق ذلك. إذن هنا جمع بين ماذا؟ جمع بين القول لا إله إلا الله وتخلص بها من الشرك الأكبر، لكنه أكثر من السيئات. وكلما أكثر العبد من السيئات اثر في إخلاصه ويقينه. فكلما ضعف الإخلاص حينئذ ترجح السيئات على على حسناته. قال وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئات راجحة أو بسيئة في الأصل هكذا أن يأتي بسيئة راجحة يعني على حسناته ولو كانت فيها لا إله إلا الله فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات إذا الإخلاص واليقين باعتبار الكمال والنقصان قد يكون مانعا من جميع السيئات إذا أتى بكمال الإخلاص وكمال اليقين حينئذ تعذر أن يقع في معصية يصر عليها وإن قص إخلاص ويقين فهو معرض على حسب الزيادة والنقصان قال ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات فيمتنع الاخلاص في القلب فيصير المتكلم بها كالهاذي او أو النائم فيمتنع الاخلاص أي كماله لا أصله لأنه لو امتنع أصل الإخلاص لن تفع عنه أصف الإسلام والبحث هنا في ماذا في الموحد وليس فيه في الكافر قال فيمتنع الإخلاص في القلب فيصير المتكلم بها كالهاذي او أو النائم قال فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة فكلامه رحمه الله تعالى هنا مقيد بما ذكرناه سابقا من شروط لا إله إلا الله قول بانتفاء الإخلاص مراد به كماله والمراد به عدم اليقين والصدق المراد به ها ما لا يكون له أثر في ثبوت وصف الإسلام لأننا لا نثبت له لا إله إلا الله إلا بتحقق أصول الشروط السبعة لابد أن يكون معه قدر من الإخلاص يميز به بين المسلم والمشرك ولابد أن يكون معه قدر من الصدق ليميز بين المسلم والمنافق وهكذا ثم أصول إن نزل عنها حينئذ لا فائدة من قول لا إله إلا الله وليس هذا مرادا هنا له رحمه الله تعالى قال فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها وقس القلب وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن واستبشر بذكر غير الله يعني تعلق بغير الله تعالى واطمأن إلى الباطل واستحل الرفث ومخالطة أهل الغفلة وكره مخالطة أهل الحق فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه وبفيه ما لا يصدقه عمله فلا يقوى قوله على محو السيئات فترجح سيئاته على على حسناته وكل هذا ليس على ظاهره لو اخذناه على ظاهره لكفرناه ليس بمسلم هذه الأوصاف بحقائقها لا تكون في مسلم وإنما هذا باعتبار الزيادة على الاصل الذي يثبت له ماذا وصل الإسلام ولذلك قررنا فيما سبق أن التوحيد على ثلاث مراتب أصل كمال واجب كمال مستحام أصل التوحيد يعني الفارق بينه وبين المشرك هذا لابد أن يكون معه إذا انتفى هذا النوع فليس بمسلمين ثم ماذا كمال واجب كمال مستحام البحث في الكمالين وليس فيه في اصل التوحيد في جميع ما ذكره رحمه الله تعالى قال الحسن ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني تحلي تحلى بالحلي يعني تزين به ولا بالتمني يتمنى ان يفعل ويفعل ويفعل يعني يعمل بالكلام لا يعمل عملا بجوارحه وانما يعمل بماذا بالكلام ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال صدقت الاعمال ولذلك التصديق لو سلم لمن عرف الإيمان بالتصديق لقيل التصديق يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح والأركان صحيح؟ ولذلك قال حسن وصدقته الأعمال إذن الأعمال تصدق وتكذب واللسان يصدق و... ويكذب والقلب كذلك يصدق و... ويكذب والتصديق محله ثلاث القلب واللسان والجوارح والأركان قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال قال وفيه أي في الحديث تحريم النار على أهل التوحيد الكامل تحريم النار يعني دخولها لا يدخل ابتداء عنه. وأما تحريم الخلود هذا كذلك لأهل التوحيد لكنه ليس الكامل لأن الكامل لا يدخل النار ولذلك قال فيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل وأن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى لا ينفع العمل إلا إذا كان خالصا لله تعالى وإذا كان خالصا لله تعالى لزما من إخلاصه أن يكون متبعا فليس المصنف نتاركا للقيد الثاني والركن الثاني والشرط الثاني وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من أخلص لله عز وجل وابتغى وجه الله تعالى لابد أن يعمل على وفق ما أراده الله عز وجل وما أراده الله عز وجل إنما يأخذ من ماذا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال بعض عن العلمين وإن اشتهر أن صحة العبادة لا تتحقق ولا تصح إلا بشرطين الاخلاص والمتابعة وبعضهم اكتفى بالإخلاص وبعضهم اكتفى بالمتابعة فقال شرط واحد لأنه لو كان مخلصاً وقد تم إخلاصه لزم من ذلك أن يكون متابعا لأني إذا أردت العبادة ولم أرد إلا وجه الله تعالى إذن أعبده على ما أراده هو كذلك حين لا بد أن يكون متابعا وإذا قلنا بالمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا, إلا مخلصا ولذلك اكتفى بي واحد منهما ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام الحديث قول عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه واسمه سعد بن مالك ابن سنان الخزرجي الأنصاري مشهور بكنيته ونسبته إلى بني بضم يضم و اسكان الدال خدرة على وزن فعله من الأنصار أبو قبيلة صحابي جليل وابوه صحابي سصغر بأحد شهد ما ما بعدها روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وأبي بكر وعمر وغيرهما وعنه جمع من الصحابة والتابعين مات سنة أربع وسبعين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى عليه السلام قال ابن عمران ابن قاهث ابن عازق ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام رسول بني اسرائيل وكليم الرحمن قيل ولد قبل عيسى سنه 1571 وتوفي سنه 1451 قال قال موسى عليه السلام مخاطبا ربه سائلا ربه يا ربي علمني شيئا اذكرك وادعوك به اذكرك اي اثني عليك به والذكر بمعنى الثناء هنا وأدعوك به اي أسألك به اذا سال ربه ش... موسى سال ربه شيئا يترتب عليه امران صفتان اولا ذكره به فيثني على الله تعالى به والثاني سؤاله به ولذلك قال اي علمني شيئا يرتمع لي فيه الامران اثني عليك به وأحمدك وأسألك به. قال الله تعالى له قل يا موسى لا إله إلا الله هذا الشاهد من هذا الحديث وما سيأتي قال قال, قال قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال أي فإذا قلتها فقد دعوتني وأثنيت علي الجواب السؤال معاد في الجواب صحيح قاعدة أم لا قاعدة عند أهل البيان وعند أهل الأصول السؤال معاد في الجواب ولذلك يعتبر سببا له ولا يجوز إخراجه البتة فإذا سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم فاجابه هذا السائل بقصته وواقعته محال شرعا أن يخرج عن الجواب وإلا صار النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حادثة فيجيب عن حادثة أخرى وهذا يتنزه عنه صغار الناس حينئذ نقول هذا يعتبر ماذا جاريا على القاعدة أن السؤال معاد في الجواب هنا قال موسى يا رب علمني سأ هذا سؤال علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله فإن قلتها فقولك يعتبر ماذا ذكرا وكذلك تسألني به ولذلك قال فإذا قلتها فقد دعوتني وأثنيت علي فإن الدعاء نوعان دعاء عبادة, ودعاء مسألة دعاء عبادة ودعاء مسألة ودعاء العبادة المراد به تعبد لله تعالى ودعاء المسألة المراد به سؤال الله تعالى فإنما يكون بماذا؟ يكون بي باللسان فيسأل ربه جل وعلا اللهم اغفر لي وهكذا هذا يسمى ماذا؟ يسمى دعاء مسألة وأما التعبد فيسمى دعاء عبادة لأنه يعتبر سائلا بلسان الحال إذا قام يصلي فهو يسأل ربه ماذا؟ الرضا ويسأل ربه دخول الجنة ويسأل ربه عدم دخول النار كل ذلك واقع بمجرد فعله فهو سائل من حيث المعنى قال فإن, فإن الدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مساله قال شيخ الإسلام دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه طلب كشف ما يضره ودفعه فهو يدعو للنفع والضر دعاء مسألة يا رب اكشف عني هذا دعاء مسألة ويدعو خوفا ورجاء دعاء عبادة يعني يجتمع معه إذا سأل ربه جل وعلا حينئذ بقلبه يكون خائفا راجيا ربه جل وعلا إذا تحقق فيه ماذا دعاء العباد فهو عابد بقلبه سائل بلسانه فعلم أن النوعين متلازمان لا ينفك احدهما عن الاخر الآخر فكل دعاء مسألة مسلزم فكل دعاء عبادة مسلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مساله متضمن لدعاء العباده هذا مبني على فهم الدلالات الثلاث مطابقة وتضمن والتزام التزام يكون خارجا عن المعنى دالا عليه والتضمن يكون بعضا من المعنى يكون بعضا من من المعنى قال دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة دعاء العباده يستلزم دعاء المساله لانه يركع ويسجد حينئذ بركوعه وسجوده لم يتكلم لم ينطق فهو سال ربه الرضا والثواب وعدم العقاب هذا دعاء عبادة استلزم ماذا دعاء مسألة دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة لماذا لقد يسأل في سجوده ويجتمعان أو يسأل بلسانه رب اغفر لي ويكون قلبه ماذا متعبدا بالإخلاص واليقين والرجاء والخوف قال رحم الله تعالى وكل دعاء مسألة متضمن الدعاء العبادة وقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان إذا دعان حينئذ هذا يتضمن ماذا يتضمن النوعين؟ قال فإن الدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة ودعاء العبادة نحو لا إله إلا الله وسبحان الله هذا دعاء عباد لأنه ذكر ذكر باللسان وهو مسلزم لدعاء المسألة ودعاء المسألة نحو رب لي متضمن لدعاء العبادة وذلك أنه مأمور بهذا فإذا فعله فهو فاعل عبادة إذا قال في بيان نوعي دعاء دعاء عبادة دعاء مسألة دعاء العبادة نحو ماذا لا إله إلا الله وسبحان الله لا ذكر الله تعالى بلسانه التسبيح والتحميد يعتبر من دعاء العبادة وهو مستلزم لدعاء المسألة لأنه يطلب بذلك رضا الباري جل وعلا ودعاء المسألة نحو رب اغفلي رب لي متضمن لدعاء العبادة وذلك أنه مأمور بهذا فإذا فعله فهو فاعل عبادة هذا من وجه ومن وجه آخر كما ذكره الشيخ الإسلام لتيمية رحمه الله تعالى أنه باعتبار قلبه لا ينفك عن الرجاء والخوف عن الرجاء والخوف كل داع وسائل الباري جل وعلا فيسأله راجيا خائفا إذا هذه من الفوارق بين, بين النوعين ومن أهم الفوارق أن دعاء العبادة صرفه لغير الله تعالى شرك أكبر بدون استثناء وأما دعاء المسألة ففيه تفصيل هذا الذي ينبني عليه مقام هنا فيه دعاء العبادة صرفه لغير الله لأنه عبادة وإذا ثبت الشيء كونه عبادة قولا أو فعلا أو اعتقادا قاعدة ماذا؟ كل عبادة ثبت أنها عبادة صرف لغير الله تعالى اعتبروه شركا إذن لا تفصيل عبادة هنا دعاء العبادة لا تفصيل فيه كل يقع على وجه واحد وهو الشرك الأكبر ثاني دعاء المسألة الذي هو سؤال الباري جل وعلا هل لو سأل بشرا يعتبر مسركا شركا أكبر؟ قال يا زيد أعطني ما مشرك لا ليس وإذن م... حصل ماذا حصل دعاء المسألة وليس بإذن فيه تفصيل فيه تفصيل قد ذكرناه فيما فيما سبق ويأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان فيه لكن لابد أن تنتبه أولا ان ثم فرقا بين النوعين دعاء العبادة صرفه لغير الله تعالى شرك أكبر بدون تفصيل كله أكبر ليس فيه أصغر وأما دعاء المسألة ففيه تفصيله سؤال غير الله تعالى ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فهو شرك أكبر سؤال غير الله تعالى ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فهو شرك أكبر وهذا يأتي تفصيل باعتبار الحي والميت والغاية بحث ليس هنا قال رحمه الله تعالى ولا إله إلا الله اشتملت على الأمرين ما هم الأمران دعاء العبادة ودعاء المسألة كيف اشتملت على دعاء العبادة لانها ذكر بل من أفضل الذكر اذا هي كالتسبيح والتحميد لا اله الا الله هي ذكر فهي دعاء عباده باعتبار ما قام بالقلب من سؤال البارئ جل وعلا بقول هذه الكلمه طلبا منه الرضا حينئذ هذا مسألة. دعاء ومساله دعاء ومساله قال ولا اله الا الله اشتملت على الامرين اللذان هما ماذا دعاء عباده ودعاء مساله بل اعلاهما وأولهما أعلى درجات العبادة وأعلى درجات المسألة لأن هذه الكلمة كلمة تدل على على التوحيد والتوحيد أعظم ما أمر الله تعالى به وتبطل الشرك الاكبر وهو أعظم ما نهى الله تعالى عنه ودل ذلك على أن أعلى درجات دعاء المسألة ودعاء العبادة هو كلمة التوحيد لكن ليس مجرد كلمة وإنما التوحيد بمعناها ومقتضاها وكذلك لوازمهم قال ولا اله الا الله اشتملت على الامرين بل اعلاهما واولهما وهي اكثر الاذكار وجودا يعني كلمة التوحيد وأيسرها حصولا يعني من حيث اللسان والقول فإن أحرفها كلها جوفيا يعني منسوبه الى إلى الجوف لأن تخرج من من الجوف وجوف الإنسان المراد به بطنه مخرج الجوف أي جوف الحلق والفم على تفصيل معروف عند أرباب التجويد قال فإن أحرفها كلها جوفية ليس فيها حرف شفوي فيمكن قائلها أن يقولها من غير فتح فمه يعني صحيح؟ يعني تغلق فمك لا إله إلا الله صحيح؟ ها صحيح أو لا؟ أي إذن يمكن أن يستر عن الرياء لو سبح واستغفر لابد أن يتكلم الصفر الله لابد أن يتكلم والصفير إلى اخره أما لا إله إلا الله فيمكن أن يقولها وهو مطبق شفتيه هذا فرق قال فيمكن قائلها أن يقولها من غير فتح فمه وهو أسلم وأبعد عن الرياء يعني هذه الكلمة يتعلق بها الفارق بينه وبين غيرها وفي كونها جوفية أيضا اشاره إلى انها تخرج من القلب وهو اسلم وأبعد نعم وفي كونها جوفية أيضا اشاره إلى انها تخرج من القلب وأحرفها كلها مهمله يعني غير غير منقوطه فتنبئ عن التجرد من كل معبود سوى الله هذا يسمى تفسيرا اشاريا لم يتكلم فيه فيه السلف لكن لا باس به العلم به خير من من الجهر. وهي أفضل الأذكار هذا المهم وهي أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله أفضل الأذكار وأعظمها معنى، فهي الكلمة العظيمة وهي العروة الوثقى لا إله إلا الله وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص وهي التي قامت بها السماوات والأرض وشرعت لتكميلها السنة والفرض ولأجلها جردت السيوف الجهاد يعني الدعوة إلى لا إله إلا الله الجهاد ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود ل لغيره ولذلك إذا وقفت على بلاد كفرين فقالوا لا إله إلا الله ماذا يصنع الجيش يرجع ليس مقصودا لذاته شهادة ليس مقصودا له لي لذاتها وإنما هي مطلوبة لغيرها وليس المراد مجرد قتال أي قتال لا لابد أن يكون القتال مشروعا لإعلاء كلمة الله تعالى وهو تحكيم شرعي جل وعلا وأما غير ذلك هذا لا يسمى جهادا في سبيل الله فانتبه قال ولأجلها, ولأجلها جرد السيوف الجهاد فمن قالها قال هذه الكلمة وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة أتى بسائر شروطها وكبر بالطاوت أدخله الله الجنة على مكان من العمل كما مر في حديث ابي سعيد قدري وفيه أن الذاكر بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلال لأن الله تعالى إنما علم موسى ماذا ها قال قل يا موسى لا إله إلا الله ولم يقل قل الله الله صحيح أو هو, هو إذن هذه الكلمة تدل على أنها تنطق بكمالها واما اختصار لا اله الا هو هو اقول هذا باطل هذا بدعه ضلاله او الله الله قل هذا كذلك بدعه لماذا لان الذكر انما يكون على وفق الشرع هذا اولا وثانيا جاء الشرع بماذا بالنطق بالجمل مبتدا وخبر فعل فاعل اما الله شرب هذا لا اعراب له لابد من السنات لأ الله اكبر الله اعظم لا إله إلا الله بدل لابد من عرابه ولا عراب إلا بعد تركيب هكذا عند النحو لا عراب إلا, إلا بعد تركيبه فتركب الجملة وتسند الكلمة إلى غيره ويتحقق الإسناد التام عند النحاة <تصفيق> فحينئذ تسمى ماذا تسمى جملة والله تعالى إنما يذكر بالجمل وهكذا جاء الشرع قد يقول قال ما قل هذا قرآن من أوله إلى آخره ولم يأتي ب التقرب الى الله تعالى بي بكلمات مجرده دون اسناد وحينئذ لا يقول النقائل كما يقول بعض الصوفيه الله أو هو يقول هذا لا دليل عليه البته ولذلك قال هنا وفيه اي في هذا الحديث دلاله على أن الذاكره بها أي الناطق بلا اله الا الله يقولها كلها كاملة لا اله الا الله ولا يقتصر على لفظ الجلال الله الله قل هذا باطل ولا على هو هو قل هذا يرجع الضمير على أي شيء هذا هو هو ها؟ أين يرجع الضمير لابد من سابق لابد من سابق قال ولا على هو كما يفعله غلات الصوفية كما يفعله غلات الصوفية صوفيه لو وقفوا عند هذا كان أمر مخف لأن هذا بدعا لكنهم وصلوا إلى عبادة أصحاب القبور من دون الله عز وجل ولذلك الصوفية المتأخرة جل ماذا جُلّهم مشركون ليس على الإسلام فيه في شيء لا يكاد أن ينفك صوفي عن التعبد والتقرب لطواغيتهم من الأولياء سواء كانوا بحق أو أو بزعم ولا ينفك الصوفي عن ذلك البته. فلا يقول أن قائل أن شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى فرق في الصوفية وقال بعضهم مجتهدون وبعضهم على طاعة وإنما وقعوا في خلاف إنما عنا به ما عناه الشاطبي في الاعتصام رحمه الله تعالى وهو ما سماه بالصوفية الأول كالحسن البصري ونحوهم يسمون أهل الزهد والتقشف يسمون ماذا في السابق يسمون بالصوفي هذا الذي عناه رحمه الله تعالى وأما الصوفية الذين هم عباد القبور هذا كما مر معنا الشيخ الاسلام يكفرهم يحكم عليهم بماذا بالكفر والشهر ولو اسما لو قلنا بأنه يعذر بالجالي تنزلا قلنا يسميه ماذا يسميهم مشركين ولا يسميه مجتهدين كيف يجتهدون ثم يصلون باجتهادهم إلى عبادة القبور من دون الله تعالى عبادة القبور كفر أكبر مخرج من من الملة وهذا محل إجماع أو إجماع قطعي دلت عليه النصوص نصوص الكتاب والسنة قطعا قال كما يفعل غلاة المتصوفة فإن ذلك بدعة وضلاله أو كذلك ثم قال ولا نافية للجنس يعني في كلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا نافية هي نافية يعني تفيد ماذا تفيد, تفيد النفي ولذلك نركناها النفي والإثبات ما الذي دل على النفي لا وهي مستعملة في لسان العرب للدلالة على النفي ثم النفي أنواع نفي للوحدة ونفي للجنس نفي للوحدة المراد به نفي الواحد ولا يلزم من ذلك نفي الجنس فإذا قلت لا رجل في الدار لا رجل في الدار بالرفع حينئذ لا هذه عاملة عمل ليس ما المراد هنا بهذا التركيم في لسان العرب لا رجل في الدار يعني لا رجل واحد بل ها رجال فاذا كان في الدار رجال عده رجال فقلت لا رجل في الدار صح التعبير او لا صح التعبير لماذا لانك نفيت الواحد ولم تعني نفي الجمع او الاثنين فلك ان تقول لا رجل في الدار بل رجلان هذا صحيح ولا تناقض ويصح ان تقول لا رجل في الدار بل رجاله إذن المقصود بهذا التركيم وهذا النفي هو نفي التعدد نفي الوحدة وإثبات التعدد هذا يسمى ماذا نفي الوحدة النوع الثاني وهو الذي جاءت عليه كلمة التوحيد نفي الجنس فإذا قلت لا رجل في الدار ما المقصود بهذا التركيم؟ انتبه لا رجل سابق لا رجل هن لا رجل بالبناء على الفتح حينئذ هذه لا تسمى نافيه لي للجنس ما المراد بها ما الذي تفهمه من هذا التركيب لسان العرام تفهم أنه لا يوجد الجنس الرجال لا واحد ولا اثنان ولا ثلاث ولا مئة لماذا؟ لأنك نفيت وجود أي شخص يوصف بوصف الرجوله حينئذ لا رجلا فهل يصح على ذلك أن تقول لا رجل في الدال بل رجلان لا يصح لأنك نفيت الاثنين فكيف تقول لا رجل في الدار بل رجلان تناقضت كذلك لا يصح أن يقول لا رجل في الدار بل رجال لأنك تناقضت بخلاف ماذا لا رجل في الدار بالرجلان لا رجل في الدار بل رجال فرق بين لا النافية للجنس وبين لا التي تعمل عمل ليس لا التي تعمل عمل ليس من حيث النطق ما بعدها مرفوع كذلك لا رجل بالرفع وأما التي تعمل عمل إن وهي النافيه للجنس فما بعد يكون ماذا مبنيا فرق في النطق بين لا رجل ولا رجل النافيه للجنس المراد به نفي جنس الرجل يعني مدخل لا حينئذ لك أن تثبت نقيضه فتقول لا رجل في الدار بل امرأة صح أم لا صح أثبتت النقيض نفيته جنس الرجال وأثبت جنس الإناث بل المرأة لكن لا يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجل لأنك تناقض إذا لا هنا في كلمة التوحيد جاءت لنفي الجنس نقول ولا نافية للجنس نفيا عاما على سبيل الاستغراق كما لو قلت لا رجل في الدار أي لا يوجد أي شخص يوصف بوصف الرجوله في الدار مطلقا عاما لا يستثنى منه واحد البته هنا كذلك في لا اله لا اله هذا نفي يستغرق جميع الالهه لكن انتبه وجودا او استحقاقا استحقاقا باعتبار ماذا باعتبار الخبر لانك اذا قلت لا رجل في الدار نفيت ماذا وجودا رجل في الدار إذا لابد من نظر باعتبار الخبر الذي قدر فيه كلمة ولا نافية للجنس نفيا عاما على سبيل الاستغراق أي لنفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها نصا انتبه هذا يعني المراد به نفي اتصاف الاسم بالخبر نفي انتصاف الاسم بالخبر هذا الذي يراد لا إلهة أي لا إله حق فنفي الاستحقاق هو المراد بهذه الكلمه لا نافيه للجنس نفيا عاما على سبيل الاستغراق أي لنفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها نصا ونفي عن الجنس يستلزم نفيه عن جميع أفراده نفي عن الجنس يستلزم نفيه عن جميع أفراده إلا ما وهو ما جاء بعد إلا, إلا الله قال وخبرها محذوف وهو الكثير فيه في لسان العرب وشاعة في ذا الباب إسقاط الخبر كما قال ابن مالك رحمه تعالى يعني كثرة في لسان العرب إسقاط الخبر لا النافية للجنس للعلم به قال تقديره هنا في هذه الكلمة لا إله حق إلا الله فنقدره بكلمة حق قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق أي المعبود الحق وانما يدعون من دونه هو الباطن انظر قابل الحق بالباطن فدل ذلك على ان المراد هنا في كلمه التوحيد اثبات الالهه وهي موجوده قطعا لأن موجوده في الخارج لان المراد بالاله كل ما عبد بل قال اهل اللسان العرب ان كل من عبد فهو اله ثم الاله قد يكون اله حق وقد يكون اله باطلا لا اله حق إذا نفي استحقاق الألوهية عن كل شيء إلا الله حينئذ نثبت استحقاق الألوهية الحق للباري جل وعلا إذا هذا النص دل على أن تقدير الخبر إنما يكون بماذا بكلمة حق لا بكلمة موجود كما هو شائع عند عند النحات هذا باطل لا لا يسلم إلا إذا وصف الإله بحق فيقال لا إله حق موجود أو لا إله حقا موجود إلا الله صحه وأما مجرد كون الخبر بلفظ موجود فهذا باطل يبني عليه أمور باطلة قال ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير قال فالهيته تعالى هي الحق وكل ما سواه من الالهه فالهيته باطله إذا الشيخون جرعل على, على الصواب في اثبات الالهه ثم فرق بين الاله الحق والاله الباطل وياتي ان شاء الله تعالى بقيه الحديث والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين